ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا, من دياركم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا له واشد تثبيتا